وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى därkade Gåranken, sa: "Ämnat?" Sa: "Ämnat?" att han har ingen helig utan den som du ämnat